بِاللَّهِ ضَنَّ السُّوءَ عَلَيْهِمْ دَاءٌ رَأَتُهُ السُّوءَ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إن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 قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقادن لهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجر حسنا وإن تتولوا كما توليتهم